والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الفرق السابع والثلاثون بين قاعدة تعليق المسببات على المشيئة وقاعدة تعليق سببية الأسباب على المشيئة. المقصود من هذا الفرق هو أن الشخص يتكلم. بكلام مكون من ثلاث جمل الأولى تكون سبب والجملة الثانية تكون مسبب والجملة الثالثة هذه تكون جملة تعليق ثلاث جمل الجملة الأولى سبب والجملة الثانية مسبب والجملة الثالثة جملة تعليق <تصفيق> هو يريد أن يبين الفرق بينما إذا كانت جملة التعليق تعود على السبب وهو الأول أو تعود على المسبب وهو الثاني فعندنا سبب وعندنا مسبب وعندنا جملة تعليق جاءت بعدهما هو يريد أن يفرق ما إذا كان هذا التعليق راجعا على السبب أو كان التعليق راجعا على المسبب ومثل له هنا فيقول هنا والأول عندنا غير قادح ولا يؤثر إلا في اليمين بالله تعالى دون الطلاق وغيرهما والعتاق وغيرهما وعند الشافعي رضي الله عنه هو مؤثر في الجميع إلى آخر المقصود أن الشخص عندما يقول لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله إن دخلت الدار هذا واحد فأنت طالق هذا أثنين إن شاء الله هذا التعليق فإذا فإذا اعاده على الاول ان دخلت الداره ان شاء الله ما تطلق وان اعاده على الثاني وان اعاده اذا اعاده على الاول لانه هنا يقول اذا قال ان دخلت الداره شاء الله ويعيد الاستثناء على الدخول يعني ان دخلت الدار فانت طالق ان شاء الله إذا أعاد الاستثناء هذا أو التعليق إذا أراده على الدخول ما تطلق وإذا أرجعه إلى الطلاق الذي هو المسبب فإنها تطلق وعلى هذا الأساس تقرأون عاد ما كتب لكن هذا هو المقصود الفرق الثامن والثلاثون بين قاعدة النهي الخاص وبين قاعدة النهي العام المقصود من هذا الفرق هو بيان تعارض العام والخاص يعني يأتي دليل عام ويأتي دليل خاص ويتعارضان هو ذكر هنا ثلاثة أقسام لأن عندما يتعارض دليل عام ودليل خاص تارة يتفقان في الحكم يتفقان في الحكم أي أن حكم العام هو حكم الخاص ما في فرق بينهما وإذا كان وإذا اتفق في الحكم فيكون ذكر الخاص على أنه فرد من أفراد العام على أنه فرد من أفراد العام مثل حافظ على الصلوات هذا عام والصلاة المستأ هذا خاص يعني وحافظ على الصلاة الوسطى في الصلاة الوسطى فرد من أفراد العام الذي هو الصلاة فإذا ذكر عام وذكر خاص واتفق في الحكم فإن الخاص فرد من أفراد العام يعني أن ذكره لأهميته ولا نقول إنه مخصص للعام لكن عندما يأتي العام ويجتمل على حكم ويأتي الخاص ويشتمل على حكم يختلف عن حكم العام يأتي دليل عام اشتمل على حكم ويأتي دليل خاص يعني من أفراد هذا العام ولكنه مشتمل على حكم يختلف عن حكم العام فمثلا عندما تقول لا يقول لا تقتل أحدا كلمة أحد لفظ عام لأنه نكر في سياق النهي والنكر في سياق النهي تكون عاما ثم قال أقتل فلانا فالأول فيه نفي القتل ولا إثباته أه؟ نفي القتل والثاني هذا فيه إثبات ماذا فيه إثبات القتل وإثبات القتل يختلف عن نفي القتل فحينئذ هذه الطريقة يقال عنها إنها من تخصيص العام إذا تعارض عام وخاص واختلفا في الحكم واختلف في الحكم فحينئذ يقال ان الخاص يخرج من ماذا يخرج من العام وبناء على ذلك فالقتل يكون للجميع ولا يكون لهذا الفرض ها. تمام يكون لهذا الفرض هذان قسمان القسم هذا لسهل يعني لكن في قسم ثان ذه هو فيه شيء من الصعوبة عندنا الآن قوله تعالى حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم الميتة هذا عام ولا خاص ميتة الإبل البقرة الغنم اللي هي كذا ايه ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم فهذا ذاك محرم الـ الـ الـ ذاك محرم الأكل وهذا محرم القتل وبطبيعة الحال يكون محرم ماذا محرم لكن إذا وقع الإنسان إذا وقع الإنسان يعني كان جائع هل يستحل الميتة ولا يستحل الصيد آه هل يستحل الميتة يعني يستحل الصيد ويدفع الجزاء ولا يستحل الميتة وليس عليه جزاء والجواب أنه يستحل الميتة ولا يستحل الصيد الجواب أنه يستحل الميتة ولا يستحل الصيد. تقرأون، لكن هذه هي الأقسام الثلاثة لهذا الفرق. قاعده التي بعد أو الفرق الذي بعدها. الفرق التاسع والثلاثون بين قاعدة الزواجر وبين قاعدة الجوابر. إذا نهى الله عن أمر. هل نهى عنه لما يجتمل عليه من المصلحة ولا لما يجتمل عليه من المفسدة من المفسدة طيب الحدود التي وضعت في الشريعة الحدود المقدرة هذه حدود لجلب هذه حدود لمنع المصالح ولا حدود لدرء المفاسد لدرء المفاسد طيب العقوبات التعذيرية سواء كانت عقوبات مالية ولا عقوبات سجن ولا يعني التعذير في الشريعة بوجه عام بأي شكل من الأشكال هل التعذير هذا موضوع لمنع المفاسد وتقليلها ولا موضوع لمنع المصالح ها ها تمام لمنع المفاسد هذا باب النواهي لأن العقوبات الحدود والعقوبات هذه تجدون أنها مسببات مترتبة على ارتكاب أسباب محرمه مثل الزنا ترتب عليه ماذا الرجم أو ال اسمه هذا أو الجلد والتغريب القذف سبب ترتب عليه جلد كم ثمانين الشرب الخمر وهكذا فتجدون الحدود والتعازير كلها في الشريعة تجدون انها مرتبة على اساس ان الشخص ارتكب امرا هو منهي عنه هذه كلها نسميها زواجر، كل هذه نسميها زواجر. الإنسان عمر عمر بشيء، لكن حصل منه تقصير أو إنه عجز عن وشرع له شرع بدل. فمثلا الإنسان عندما يسهو في الصلاة يصلي خمسا أو يسلم من ثلاث هنا هل خالف أمرا ولا خالف نهيا تمام خالف أمرا على هذا الأساس تكون مخالفة الأوامر المترتب عليها يكون جبر لكن ان الشخص عندما يفعل هذا الشيء تارت يكون يكون مثلا يعني مضطر او ما الى ذلك وقد يكون متعمد قد يكون متعمد لكن ان الشارع شرع له بدل على هذا الاساس على وجه العموم وهو على وجه الاستقراء الكلي على وجه العموم ان الزواجر تجدون انها عبارة عن درء المفاسد يعني من أجل درعي المفاسد والجوابر هذه من أجل جبر المصالح التي تفوت الجوابر هذه تجدون أنها تجبر الشيء. الإنسان عندما لا يستطيع هدي التمتع والقران ماذا يفعل يصوم فهذا جبرا عن ماذا عن الهدي وهكذا بالنظر مثلا للإنسان عندما لا يستطيع العتق في كفارة الظهار يرجع على الأشياء المرتبة هذه فالغرض إن باب الجواب على وجه العموم تجدون أنه يجبر مصلحة فاتت والزواجر هذه هي عبارة عن الزجري عن ماذا؟ عن ارتكاب سبب ترتب عليه ماذا آه. ترتب عليه مفسده وهكذا تقرأ عاد الباقي لكن هذا هو بيان الفرق الذي بعد هذا بين قاعدة المسكرات الفرق الاربعون بين قاعدة المسكرات وقاعدة المرقدات وقاعدة المفسدات عندنا ثلاثة مسكرات والمرقيدات وقاعدة المفسدات هو رحمه الله قال الفرق بينها أن المتناول من هذه إما أن تغيب معه الحواس إما أن تغيب معه الحواس أو لا فإن غابت معه الحواس كالبصر والسمع واللمس والشم والذوق فهو المرقد يعني ما يغيب العقل لكن يغيب الحواس كالبصر والسمع والشم واللمس والشم والذوق هذه الحواس الخمسة فهو المرقد وإن لم تغب معه الحواس فلا يخلو إما أن يحدث معه نشوة وسرور وقوة نفس عند غالب المتناول له أو لا فإن حدث ذلك فهو المسكر وإلا فهو المفسد فالمسكر هو المغيب للعقل مع نشوة وسرور كالخمر والمذري وهو المعمول من القمح والتبغ وهو المعمول والبتع وهو المعمول من العسل والسك والسكركة وهو المعمول من الذرة والمفسد هو المشوش للعقل مع عدم سرور الغالب كالبنج تقرأون هذا ما فيه شيء لأنها رحمه الله يعني نص على الفرق واضح الفرق الذي بعد هذا هو الفرق الحادي والأربعون بين قاعدة كون الزمان ظرف التكليف دون المكلف به وبين قاعدة كون الزمان ظرفا لإيقاع المكلف به مع التكليف الفرق هذا والذي بعده باقي ثلاثة فروق هذه إن شاء الله ستكون موضعا للدرس القادم وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أسئلة ولا ما في هذا يقول أقيمت صلاة العصر ولم أتم طوافي بعد وبعد الصلاة أتمنت الطواف وأخرت ركعتي الطواف إلى ما بعد أذان المغرب فهل في ذلك شيء لا ركعتي الطواف تكون بعد الطواف مباشرة المسافر الذي لا يعلم كم مدة إقامته في تلك البلد فما هي أقصى مدة لقصر الصلاة هذا سلام في الحقيقة مجمل لأن الشخص يعرف يعني في الغالب إذا دخل بلده عند الشغل يعرف هل يعني ممكن ان هذا لكن إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام فلا يجود له أن يقصر ولا يجمع أنا في الشوط الخامس من الطواف مثلا وأقيمت الصلاة ولم أكمل الشوط تدخل معهم في الصلاة فإذا أتمت الصلاة تبدأ الشوطة من أوله مو بتبدأ مو تبدأ الطواف من أوله لا تبدأ الشوط الذي لم تكمله هل يوجد طواف للدعاء للعمرة لا لكن إذا طفت يكون أحسن رجل رجل وإيش ما هذا مو واضح بعض الكتابات ما أنتكو السؤال الأول ما الحكم الشرعي في التقصير في الصلاة؟ بالنسبة لطلاب الجامعات الذين يدرسون في أماكن بعيدة لا يجوز لهم القصر ولا الجمع السؤال الثاني هل من نصيحة لشباب الحركات الإسلامية الذين يعملون في حقل الدعوة حيث نراهم في السنوات الأخيرة يتتبعون عورات بعضهم بعض ويتهمون بعضهم بعضا بالخروج عن الإسلام والظلال ما أثر على الدعوة إلى الله الشخص مما يؤسف له الشخص يتبنى عمل ولكنه لا يكون عنده من العلم ما يكفي لتغطية هذا العمل ولهذا يقول شيخ الإسلام يفسد الناس أربعة نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي الأول يعني درس بعض الأشياء في مبادئ التوحيد هذا المتكلم تكل يعني درس في التوحيد درس في الإيمان لكن دراسات بسيطة بعد ذلك رفع نفسه كأنه مجتهد في قرنه هو المجتهد الأول في قرن في باب العقائد وسجد مثل هالحين هاللي كفرون بالجملة كثير هالحين من الشباب اتخذوا كلمة التكفير هذه مثل شرب الببسي أبدا لأنه ما يدري إن الملك يكتب وأن الله سيسأله عنها يوم القيامة ونسمع كثير الحين يكفرون يكفرون ناس ما رأوهم أبدا يتكلمون في الشيخ بن باذي يسألني واحد عنه مرة يقول تقول فيه واحد يعني إذا رأيته طبعا ما تقبله نفسك يعني تحس بكراهية عندما تراه يقول لي واش بالشيخ بن باز طيب الشيخ بن باز توفي رحمه الله وخدم الإسلام أكثر من ستين سنة في الليل والنهار في ماله وفي بدنه وفي علمه وفي في ما يعني يمكن ما في مشروع خير ما دخل فيه وأنت حضرتك تجي في عمرك يمكن ثلاثين سنة تسأل وش واش رأيك فيه يعني الله يبي يسألك عنه علشان تسأل واحد الثاني يسألني عن الشيخ ابن عثيمين في الحرم هنا عقب الدو عقب الجلسة يعني فيه عند فيه ناس فيهم في الحقيقة أنا أسميها نجاسة وإلا ما الذي يخصهم منها هؤلاء يسألون عنهم الثالث يسألني عن الشيخ بن جبرين اللي سألني عن الشيخ بن جبرين عمره يمكن إثناعشر سنة يمكن ما روح واحد من هالانجاز اللي في الحرام يقول يقرر أسأل فلان عن عن فلان شو شو يقول لك يعني فيه ناس يشتغلون ما قصدهم وجه الله ولكن قصدهم التشويش على طلبة العلم في الحرم يشوشون عليهم من ناحية العلماء الرابع يسألني عن العز بن عبد السلام طيب العز بن عبد السلام يعني انتاجه العلمي وخدمته ومواقفه مع العلماء ومواقفه مع الحكام ومع يعني في عصره آية من آيات الله في قوة إيمانه وفي علمه وتجي أنت في القرن الخامس عشر تسأل عن العز بن عبد السلام يعني كأن الله بيسألك عنه في القبر والآخر يسألني عن شيخ الإسلام بن تيمية أنا ما أدري وش يعني هالظاهرة في الحرم خاصة يوجد ناس ما قصدهم وجه الله قطعا وإلا الإنسان يسأل عن الحلال والحرام اللي يبي يعمله اللي بيتركه يسأل عن حلال يعمله ولا يسأل عن حرام إيش اسمه يتركه أما يسأل عن فلان وعلان وفل هذا ما هو من مو من عمله فنصف المتكلم هذا يعني درس شوي في التوحيد وبعدين وبعدين طلع نفسه أنه مجتهد في علم التوحيد والإيمان الثاني نصف هذا يقول شيخ الإسلام يقول هذا يفسد الجنان يعني يفسد القلب يفسد القلب أذكر لكم نكتة في على الثاني هذا في. الثاني يقول نصف المتفقه يقول هذا يفسد الأركان يعني بالنظر إلى أنك إذا جيت وسألت يعطيك على طول يحل ويحرم بالجملة كان واحد مرة في في ميناء يفتي ويقول الشخص الذي يأكل برتقال وهو محرم هذا عليه فدية طيب لماذا قال لأن البرتقال فيه طيب فتجد ان بضاعته في الفقه قليلة. لكن إنه يرى يضع نفسه إنه مجتهد مطلق في الفقه يعني يتقمص شخصية علمية ليست له الثالث يقول متص يعني تأتي أنت مريض وتأتي للطبيب ويصف لك يصف لك دواء بعد ذلك تموت من، ولا يقول أنت مريض حالا عمليه مستعجله ولا عليك خطر وبعد ذلك يجري العمليه وتموت هذا حصل في بعض الأطباء تجد مجرد ما تأتي يقرر لك عمليه وأنت صحيح لكن يبي يتعلم عليك لأن أمه أنه يحضر دكتوراه ولا يحضر ماجستير ولا يحضر بحث ترقية ويكون نتيجة العمليات اللي هو يجريها بحسب كثرتها وقلتها فهذا نصف المتطبب يقول هذا يفسد الأبدان ونصف النحوي اللي تعلم يعني كم حبه من علم النحو تجد انه يجر المرفوع ويرفع المجرور بالراحة مره مثل واحد قال سأل شخص شخص سأل شخص قال ما فعل أبوك بحماره قال باعه قال قل باعه قال لا أنت تقول بحماره قال هذه باء الجر قال سبحان الله باء كتجر وباء لا تجر فالإنسان يعني مما يؤسف إن كثير من الشباب اللي يشتغلون في الحركة سواء في البلاد هذه ولا في غيرها. عندهم حماس وعندهم رغبة لكن ما عندهم علم ولا عندهم بصيرة يعني بضاعتهم في العلم قليلة ونتيجة لقلة العلم ما يكون عند الإنسان بصيرة استدعاني شخص أنقي درس في مسجده ورحت وياه في السيارة وقال لي والله أنا من عليه ثلاث مسائل في الفقه أنا نظرت إليه ولا عمره يمكن عشرين سنة قلت مشكلن عليك ثلاث مسائل في الفقه قال ايه قلت انت دراسك وشي, وشي قال والله انا احمل الكفاءة فهو يحمل الكفاءة وتصور انه ما اشكل عليه في الفقه كله الا هالمسائل الثلاث فمشكلتنا عندنا في الشباب انه عنده رغبة للخير لكن ما عنده زاد يتزود منه من أجل إن يوجه الناس ولهذا الإمام الشافعي رحمه الله يقول أعطي العلم كلك يعطيك بعضه أعطي العلم كلك يعطيك بعضه فأنا أنصح الشباب كما قال عمر رضي الله عنه تفقه قبل أن تسودوا لكن هم يتسودون قبل أن يتفقهوا والله تعالى في سورة في سورة براءة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة شوف فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم تعلم قبل أن تتكلم لكن مشكلتنا إن الإنسان يكون عنده جرأة على الكلام قبل أن يكون عنده الاستعداد العلمي الذي يؤهله لهذا الكلام فأنا أنصحهم أن, أن يحرصوا على التعلم هذا من جانب من جانب آخر الله واحد والقرآن هو واحد والرسول واحد والسنة واحدة والدين واحد والحق واحد فلماذا مثلا يوجد يعني هل انقسامات على أي على أي سبب ولأي غرض المفروض أنهم يكونون جماعة واحدة وكما ذكرت أنهم يتعلمون ويتزودون لكن كون بعضهم يشتغل في بعض هذا طبعا أمر لا يجوز أخذت مالا من بيت أحد المسلمين بغير حق وبغير علم منهم هل يجوز أن أتصدق بهذا المال مع أنني أستحي منهم؟ لك؟